أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استطاعوا تتقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحسنوا جن ونبشر بالجنة وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا قَال إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ أَحْسَن قَوْلًا من دَّخَلَ وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذاوة كأنه ولي حميم وما يولق إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإن ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إذ فع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه وعداوة كأنه Come on. أجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ومن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله قُل إِن نَّكُنتُ إِلَٰهًا لَّكُنتُمْ فِي عِبَادَتِي مُخْلَصِينَ فَاعْبُدُونِ ۖ لحونا له بالليل الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ إن نَّين يُ الحدون إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم نزيل من حكيم حميد وان لكتاب عزيز وان يُنزلُ كِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِي غَيُ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ حَكِيمٌ ان الذين كثروا بالذكر لمما جاءهم وان انه لكتاب عزيز وَإِن ن أُلَ كِتَُود النززُ اللَ اتغِل البَطلُوا مِ بَنِي أَدَ غ وَلَ بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان فيه كبد لا وقسم في ذا ل أن بو الذين عليه احد يقول اهلك تمى لن بدا ايحسب أن لم يرهم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وصف ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين زين فسلق قد حمل عقبا وتما اذكر كمن عقبه وما اذرا كمن عقبه وَمَا أَدْرِيكَ مَا لَعَقَبِهِ فَكَّ رَقَبِهِ أَوْ أَطْعَمَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبِهِ يَتِي ذَا مَقَرَبِهِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقُلْتَ حَمَلَ الْعَقَبَةَ فتك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسربة يتيما ذا مقربة أو مسربة الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار بسم الله ربك الذي خلق خلق الإنسان من بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ورب ربك لكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان وربك نكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأوا ربك الأكرم وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم رأتََّعَدًا إذَا صوَّأَرَأتَ الذي عَابدًا إذَا أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى أَمْ أَمَرَ بِالْتِقْوَى أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يُعْلَمْ بِأَنَّ مَا هَيَرَ تَرَأَيْتَ إِن كذب وتولى الا لن ينتهي لسفع عن بناصيتنا صيتك كاذبه خاطئه فليدعوا لديه سنذر ألا لا تطيعه أسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أذراك ما القارعة كلا لا الا من ينتهي لنسف عن بنصيتنا صيتكاذبه خاطئه فنيدعون ديا سند الزبانيه ٹو پہ جد کو تاری كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه اَمَّا مَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَن خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وما أذراك ما هي نار صدق الله العظيم